وَيَوْمَ نُسَيِّرُهُمْ فِيهِ مَدَدًا الَّذِي جَمَعْنَا لَهُ وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ <تصفيق> الَّذِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَسْفَلِينَ <تصفيق> إِنَّهَا عَلَيْهِم مُؤْصَدَةٌ be yeah. on